وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري من الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهت به من نشاء من عبادنا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصْيِرُ الْأُمُورُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين ان جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون وانه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم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 فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضاه مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقنه العزيز العليم الذي جعل لكم الارض مهادا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون